ففي سنواته التي كانت في صدر في شمله مولد وكان هذا التدليس في من عام ثالث واد عام 33 بعد الوفاه ولاهجوه النبي الله عليه وسلم اه مصطفى بالله تعالى ظن على شهوات المانعين عن التكاتف في الطريق اولا قوم معل الاحاديث السابقه لعند هذا حين كانت التهم ممنوعه الجواب انما لا يستطيع وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التهمب لم يمنع لم يمنع من, من التهمب بل مع الوعيد على طرف الثكاء ولو كان التهم ممنوعه ذا ما وقفا وتوعد على نفسه ثم ان النسخ ثم ان النسخ يحتاج الى ولا يسقط ذلك بالاستمام ثم لو قررنا أنه كان هيننا انه كان هيننا تحريما كلي نوكل انه تحريم كلينا انه كان هيننا تحريم تحلي كانت دين تحريم التحديد فإذا حديثا مذكورة تدل على الجوار بشرط إشراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحته مصلحة نعم يعني هذا واضح أن القائلين بأن الأحاديث التي جاءت في إيجاب إخراج الزكاة من الحلي إنما المقصود منها أنها تمنع التحلي لا توجب الزكاة الأحاديث ترد هذا الفهم لأنها صريحة والأصل الأخذ بظاهر النص لا بمفهوم ضعيف ومن القواعد الأصولية أن الظاهرة أو أن المنطوق مقدم على المفهوم فكيف إذا كان المنطوق ظاهرا في المعنى؟ هذا أولا ثانيا الذين دعوا النسخ أيضا لا دليل عندهم فأن النسخ يحتاج له إلى معرفة التاريخ وما هو دليل النسخ؟ لا دليل على النسخ أصلا نعم صبت على مصنف <مصدر> واحد الله تعالى ثانيا لوهن ما وهن الم... الجوزي في التحقيق اعزائي <مم> ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زيج ذا ليس ذا القول الذي ذكروا واوام في معرفه السنن والكتاب والجواب ان البيهقي قال في ان المواق لا اينما يروى عذاب المطلق وانما يروى عذاب له من طلبه عافيه الطيور كان مغروطا في دين ومثل هذا الحديث لا يقوى على معارضه على معارضه الاحاديث وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّا أَمْ نُسَاوِلْ لَهَا فَالْأَخْرَقُ هو الأخذ بها إِعْمَالَ لِهَذِيكِ دَعْ مَا يَرِيكُ إِلَى مَا لَيَرِيكُ نعم حديث لا زكاة في الحلي حديث ضعيف كما بيّن الشيخ رحمه الله ولكن العلة التي أشار إليه الشيخ قد رد عليها الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء وبيّن أن علة التضعيف ليست هذا الراوي كما قال الشيخ قال رأيت ابن أبي حاتم في زرح والتعديل قال سئل أبو زرعة عن عافية بن أيوب الذي نقل الشيخون أنه مجهور فقال هو مصري ليس بيباس هذا قول أبو زرعة أي أن أبو وثقه قال ليس بيباس هذه كلمة توثير كانت ليست من المراتب العليا في التوثيق ولكنه وثقه الجميع فلذلك اعتمد الشيخ رحمه الله توثيق أبي زراء لعافية بن أيوب ثم تساءل ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحا والجواب لا فإن في سنده علة أخرى وهي موطن الشاهد فإنه من رواية إبراهيم ابن أيوب الرازي إبراهيم ابن أيوب الرازي عن عافية وإبراهيم هذا ضعيف كما قال الشيخ ونقل عن أبي طاهر أحمد بن محمد ابن عثمان المقدسي له قال إبراهيم ابن أيوب الحوراني ضعيف فهذه هي علة الحديث وأعلو الشيخ رحمه الله بعلة من أخرى ويعلة الوقت أن الصواب فيه أنه موقوف على جابر من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه على الجاد. عبد الرزاق في مصنفه وغيره من طريق أب... أب الزبير أنه سمع جابراً يقول وذكره ليس في حليزة كبير وبلا هذه الطريق أقوى وقد تابع أب الزبير أيضاً على الوقف عمر بن دينار رواه ثقتان عن جابر موقوفا عليه وهو الصواب أنه موقوفا على جابر فصار المرفوغ منكرا و... وأيضا ذكر الشيخ أمرا آخر يعل الحديث وأنه قد جاء حديث فاطمة بنت قيس على خلاف ما في حديث جابر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحلي زكاة فأثبت في حديث فاطمة يخالف النفية في حديث جابر وحديث فاطمة وإن كان إسناده ضعيف ولكن الشيخ رأى أنه يتقوى بالأحاديث التي تقدم ذكرها في المجلس الأخير في مجلس الزكاة وأنه يصح هذه الشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحلي زكاة وهذا خلاف حديث جابر أنه قال لا, ليس أو لا زكاة في الحلي نعم وهذا هو الصواب في هذا الحديث نعم فلا حجهه لمن يحتج به طيب تخرج وإن رحم الله عن هذا وقوله قال رحمه الله تعالى والجواب أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجبيعهم قولا واحدا وأن المتأخرى عنهم هو القول بعدم الوجوب وقد فالفهم من الصحابة آخرون وعند التناجح يجب يجب وجوه إلى الكتاب والسهنة وقد جاء فيهما ما, ما يقول على الهدوب كما سبق نعم يعني الصحابة الذين جاء عنهم أنهم لم يجبوا الزكاة في الحلي قد جاء عن صحابة آخرين يأتي ذكر كلامهم بعد قليل يخالف كلامهم أو جبوا الزكاة في الحلي فإذا حدث الاختلاف بين الصحابة ما هو السبيل السبيل أن يرجح بين كلامهم بما جاء في الكتاب والسنة من الأدل هذا هو الحق في اختلف الصحابة أن يعني لا ننصر قول صحابي على آخر بالهوى لا وإنما بالدليل فإذا اختلفت أقاويلهم فإنا نقدم الذي دل عليه الدليل وقد دلت الأدلة التي تقدم ذكره على إيجاب الزكاة في الحلية وبعض استحاب المذكورين من الخمسة هؤلاء أنفسهم قد جاءت عنهم رواية تامة عائشة رضي الله عنه كما يأتي جاء عنها نعم في رواية أنها أوجبت وفي رواية أنها لم تخرج الزكاة في الحلية وكذا ابن مسعود فهذا الاختلاف في القول بين الصحابه في للصحابي نفسه يدل على أن المسألة يعني لا يعني يستدل فيها أو لا يحتج بها اقوال الصحابه الذين ذهبوا الى عدم الوجوب بل يرجع فيها الى الدليل من الكتاب والسنه طيب اكمل وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا يا معصر النساء ولو من قليل ولو من كنا وهذا دليل على عدم وجوب الزكاه في الحلي اذ لو كانت واجبه في الحلي هذا أن تصدق ولو من دواهي نفقتك ونفقة عيالك فإن هذا لا يدل على انفقال أحلوب الزكاة في هذه الدواهي يعني هذا الدليل الذي احتج به المعارض لا حجة فيه يعني ليس في موط الحجاج أصلاً يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنساء كما, في أو كما قال لهن بعد خطبة العيد تصدقنا ولو من حليك من حليكن هذا الأمر بالصدقة من الحلي أنه أمر أمر أمرهن أن يتصدقنا من حليهن لا نفي ولا إثبات فيه لمسألة زكاة الحلية للمفروضة بل على العكس قد يقوي قول القائلين بالإيجاب يقوي قول القائلين بالإيجاب وإن كان الإنصاف أنه لا دليل فيه لا للمثبت ولا للإيش للنافع قال المصنف رحيم الله تعالى خامسا لحظ الحديث وفي الرقبة في مئتي ربع العشر والضبط هي الفضة المضروبة السكة وكذلك الدنار والسكة وهذا دليل وهذا دليل على اقتصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك والفلي ليس منه والجواب من وجهي الأول أن الذين لا يجيبون زكاة الفليل لا يخصون وجوب الزكاهه في من الذهب والفضه لا حساب لا. لا يخصون يصلحوا لا يخصون لا يقصون وجوب الزكاهه في من الذهب والفضه بل سلموا وجوبها في وإذن يكون مضروبة وهذا تناقض منه يعني الزكاة لا علاقة لها مسألة ضرب النقود من عدمها بدليل أن هؤلاء الذين قالوا أن الزكاة تتعلق بالفضة المضروبة في هيئة النقود أو الذهب لا يقولون هذا في حق الذهب الخام أو الفضة الخامة ليتب التي لم تص... لم تدخل فيها الصناعة بعد لا في نقود ولا في حلي فينه يجوز زكاتها في التمر فكيف لا يجبونها في الحلي فتتناقض منهم نعم الخوف الوجه الثاني اننا لسنا بهذه الدلاله بان الحديث على دلاله الدلاله تقرا على وجهين دلاله ودلاله تقرا كان هناك من قول الفتح الدلاله امم الثاني اننا لو سلمنا بهذه الدلاله فان الحديث يدل على ذكر على ذكر بعض افراد العام بحكم لا يقال في حكم العام وهذا لا يدل على التخصيص نعم طيب امم ايش اللي صار أتار الوالدة من الصحابة أولا عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن أنه من قبلة من يصدقنا من حليهم طيب أنه قال نور نستنور نتبارك تنقبلك قال نور تنقبلك من, من نساء المسلمين أن من قال ابن حجر في التلخيص اخرج او ان ما شيءا والبيهقي من طريق شعيب بن يسار هو تركه قال المخالف قال وان انكار ذلك الكذب فيما رواه ابن ابي شيخه قال لا نعلم أحد من الخلفاء صار في الحلي زكاة إذا كلامه هذا هو الصواب أنه لا يصح, لا يصح هذا عن عمر أيضا ولا حجة فيه القائلين بالإجاب فالصواب يعني أنه مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاد فرواياته عنه مرسلة فالإسناد ضعيف وكما نقل الحافظ عن الحسن أنه قال لم يصح شيء عن انكلفاء الأربعة في إيجاب الزكاة الحلي فلا حد جتفى هذا الأثر أو لا يستذل به قال المصنف رحمه الله تعالى لكن ذكره قويا عن عمر صاحب المغني والمحلى والخطاب <تصفيق> <طيب. لازم عادة. تصفيق> ثانيا عنه مسعود أن امرأة سألته عن كلين لها فقال إذا بلغ مئتي جرم ففيه الزكاة رواب الطبراني والبينقين ورواب الدار قطني ملقوعة وصوفنا ملقوب على ابن مسود وهو صحيح وقال هذا وهم والصلاب أنه ملقوب ثالث <تصفيق> عن ابن عباس حكاه عنه المنذرين والبينقين لا. قال الشافعي لا أدري نعم no. عن عبد الله بن عمرو ان <تصفيق> طيب وشكرا عن عبد الله بن عمرو انه كان يأمر بالزكاه في كل منافذه و ذكر وعنه ذكر ذكر عنه او ذكر عنه في المحلى المحاسبه وهذا صح يعني جاء عن ابن عمر باسناد الحسن نعم انه كان من طريق جرير بن حاتم عن عمرو بن شعيب عن عمرو شعي جدا هذا فيه نعم وهذا اسناد الحسن لا. خامسا عن عارشة قالت لا باس بلبس الحلي إذا أعطي زكاة إذا أعطيت نعم ولله إذا وقتنيه من حديث عمر بن سعيد نعم. عن روة عن عائشة هذا أيضا صحيح عن عائشة كما أخرج الضر قطني هنا قالت او أمرت بإخراج الزكاة من الحلي لكن هو مالك في الموضع الحمد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة نعم انها كانت لي بناتي انها يتامى بنا في حجرها لهن في حجرهم في حجرها لهن كانت لي بناتي اخيها يتامى في حجرها لهن تقول ترى تخرج من حليهن الذكاء قال المحلل في التلخيص يمكن الجمع بينهما لا نعم لانها لانها كانت توثقات فيه لانها كانت فيها ولا ترث راث الزكاه مطلقا عن مال الايتام انتها كلام داخل مرض على جمع هذا على جمعه هذا ما وهو مالكم في الموظف قال عبد الرحمن بن قاسم علويه قال كانت عائشه تديني أنا وقاسم يا كيمين في تجليها فكانت تخرج من اقوالنا الذكاء واحسن جواب عن هذا هو انا عد هو ان عدم اخراجنا فعلا والفعل لا هم له نعم وقد يكون لاسباب ترى انها مانعه من وجود الذكاء فلا لا يعالم الخط والله اعلم نعم هو يعني اصل شايف الجمله بين قول عائشة وفعلها أن فعل عائشة كما ذكر الشيخ الشيخ رحمه الله لا عمومة لا. يعني هذه قاعدة من القواعد الأصولية أن الفعل لا عمومة لا بخلاف قول فلا يختبج بفعل ما على على الحكم إذا خالفه القول أن القول عم فربما لو قد يكون حدث لاسباب خاصة أو الامور لا تخالف القول لا تخالف القول فالعبره بالايش بالقول لا بالفعل نعم عبره بالقول لا فشاهد يعني بارك الله فيكم ان فعل عائشه هذا ان صح عنها لم تخرج الذكاء في الحليه ولكنهم قصبت عنها لسند صحيح انها اخرجت ايضا وانها امرت باخراج لذلك يقدم قولها وبهذا يعني تتالف اثار الصحابه من الاحاديث التي تقدم الكلام عنها في ايجاب الزكاه في الحليه وهذا والأحوط والأسلم والذي ينبغي أن يعمل به المسلمون إذراء للذمة والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد الله عنه وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم